بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وال So, mmm. Um... some shit or they can ти فاهلاكنا ام وَمَن آمَنَ وَاسْلَمَ فَلَن نُّذِلَّهُ وَلَٰكِن نُّعِزُّهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ 111. أن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير 114. فهو على كل شيء قدير 115. وهو القاهر فوق عباده وهو قُلْ إِنْ يُشْهِكُكُمْ أَبْرَشَا فَأَنْتُمْ شَاهِدُونَ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم بي ومن بلغ أئنكم لتشتركوا فهدون أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله 119. <تصفيق> الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنى 119. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 110. ومن أضله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات ذي إنه لا يفلح الظالمون. Ku A ۶ I ah. وهم ينهون عن وَلَوْ تَرَى إِنْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا, فقالوا Cardinal ن لَذ 119. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا 119. وعذاب بما كنتم تكفون 110. قد خسر الذين كذبوا بلقاء I ओ وإن... ines tão cota ela lutainha ولو <تصفيق> شاء Mm Halloween. -hmm. or oh, not. उन Un... م او د وولوه الحق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ufa Dan 129. وقد فصل say No, no Oh. Uh -huh. ذلك جزين بالوالدين إحسانا أعلى <تصفيق> 119. ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد सोनन so, no, no, no. وَمَا كَانَ مِنَ مُشْرِكِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ لا شريك له وبذلك أملت وأنا أول المسلمين 110. قل إني أغلق فَلا نَنتَهُو نُسْكِي